وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبَطْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ من هداها ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يوم قم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما قلتم تعملون. يُنَبِّئُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون.